فالكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين تضعفوا لمنا من منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه قالوا لَبِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحب بون الناصحين ولوطن قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من حد من العالمين إن لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون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 Oh... No.